الحمدُّ لله الحمدُّ لله غافِر الذنب وقابِل التوبِ شديد العقاب بالطولِ لا إله إلا هو إليه المصير أحمدُه سبحانه وأشكرُه وأتوبُ إليه وأستغفِرُه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الخبير يعلم السر ومقاصد النيات واليه يصعد الكلم الطيب وترفع الطاعات وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيوه وخليله وخيرته من خلقه تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغُ عنها إلا هالِك فصلَواتُ ربِّي وسلامُه عليه وعلى آلِ بيتِه الطيِّبين الطاهِرين وعلى أصحابِه الغُرِّ الميامين وعلى التابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد معاشِرَ المؤمنين اتَّقُوا الله تعالى حقَّ التقوى واصلحوا اعمالكم بمتابعه نبيكم واصلحوا اعمالكم بمتابعه نبيكم والاخلاص لله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا امه الإسلام في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شمال الجزيرة العربية فأمضى خمسين يوماً في مشقة وعسر ثلاثين يوماً في المسير وعشرين أقامها في تبوك ثم عاد في شهر رمضان المبارك وكان عمره آنذاك وكان عمره آنذاك قد جاوز ال60 عاما انها غزوه تبوك التي سماها القران الكريم بساعه العسره لان المشقه قد احاطت بها من كل جانب قال جابر رضي الله عنه اجتمع عليهم عسره الظهر وعسره الزاد وعسره الماء وفي صحيح ابن حبان قيل للفاروق رضي الله عنه حدثنا من شأن العسره حدثنا من شان العسره قال خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا اصابنا فيه عطش حتى ظنننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن الرجل لينحر بعيره فيَعصِرُ فَرْثَهُ فيَشْرَبُهُ ويجعلُ ما بقي على كبِدِه فالطريقُ طويل والزادُ والعتادُ قليل والحرُّ شديد والمدينةُ النبويَّة قد طابَت ثمارُها وظلالُها وطابَت نفوسُ أهلِها بالبقاء فيها فلا يخرج في هذا الوقت إلا من قدم رِضَ الله وعلى لذة الحياة الدنيا، وآثر ألا يُفوِّت صُحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مع رسول الله ثلاثون ألفا، وقعد الذين عذرهم الله ورسوله، فرفع الله الحرج عنهم، وبلغهم بما علم من صدق نياتهم منازل العاملين وَهُمْ في دُورِهِمْ آمِنِينَ مُطْمَئِنِّينَ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنى من المدينة فقال إن بالمدينة أقوامًا ما سِرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم وفي رواية إلا شرِكوكم في الأجر قالوا يا رسول الله وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قال وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حبسهم العذر رواه البخاري ومسلم إخوة الإيمان إن النية شأنها عظيم فهي رأس الفضل وأساس العمل والعازم على الخير فاعل والقاصد للوصول واصل فلذا كان سلفنا الصالح يعظمون شأن النية حتى قال سفيان الثوري كان يتعلمون الننية للعمل كما تتعلمون العمل. فنية إن صف صف العمل وإحسن ق العمل ورب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النّ ووبنية الصادقة. يدخل الإنسان الجنَّ ولم يعمل بعمل أهلله بعد ففي صحيح مسلم أن رجلًا من بني إسرائيل قتل مئة نفس ثم ذهب يبحث عن التوبة فخرج من قريته إلى قرية فيها قوم صالحون فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فقبل الله توبته وإنابته وأثابه على حسن نيته ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن ثابت رضي الله عنه فقد كان يأبَى الإسلام فلما كان يوم أُحُدُّ بَدَى له الإسلام فأسلم فأخذَ سيفَه فغدَى حتى أتى القوم فدخَلَ في عُرْضِ الناس فقاتَلَ حتى أثبَتَتْهُ الجِراحَة فماتَ رضي الله عنه وأرضاه فذكَروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لمن أهل الجنَّة إنه لمن أهل الجنة رواه الإمام أحمد فبشهادة التوحيد والعزم الأكيد على الإيمان والعمل الصالح الرشيد أصبح من أهل الجنة فأدركه الموت قبل أن يسجد لله سجده فإذا علم الله حسن نية العبد وطيب مقصده ونقاء سريرته سدد قوله وبارك عمله وشكر سعيه ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكور فاراده عمل الخير تبلغ بصاحبها ما يقصر عنه عمله فيكتب الله اجره وثوابه ففي سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه عز وجل وفي القرآن الكريم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله قال ابن كثير رحمه الله أي من يخرج من منزله بنيه الهجره فمات في اثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر معاشر المؤمنين إن من بركة النية الطيبة أنها تنفع صاحبها ولو لم يقع العمل على وجهه الصحيح ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً ممن كان قبلنا تصدق بصدقات فأخفاها حتى عن نفسه فوقعت الأولى في يد زانية والثانية على غني والثالثة على سارق فساءه ذلك فأتي أي في المنام فقيل له أما صدقتك أما صدقتك فقد قُبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته قال ابن حجر رحمه الله نيه المتصدق إذا كانت صالحه قبلت صدقته ولو ولو لم تقع الموقعه ولو لم تقع الموقعه يعني ولو لم يصب فيها مستحقها كما أنه بالنيه الصالحه يثاب المؤمن على اعماله الدنيويه وعلى سعيه لكسب معاشه فتتحول العادات إلى عبادات وهذا باب عظيم لكسب الحسنات يغفل عنه كثير من الناس ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تُنفِق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك قال الإمام النووي قال الإمام النووي رحمه الله وإذا وضع اللُّقمة في فيها، فإنما يكون ذلك في العادة، عند المُلاعبة والملاطفة، والتلذُّذ بالمباح فهذه الحالة أبعدُ الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة، ومع هذا فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللُّقمة، وجه الله تعالى حصل له الأجرُّ انتهى كلامه رحمه الله ولقد فقه الصحابة رضي الله عنهم ذلك فقال معاذ رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي أي أنه يحتسب الأجر في نومه مع ما في النوم من راحة كما أنه يحتسب الأجر والمثوبة في حال قيامه وصلاته على حد سواء فيا من أقعده المرض أو فاته عملٌ صالح بسبب السفر ويا من علم الله ما عنده من العذر إن أجرك مكتوب في صحيفتك إن شاء الله بكل عمل صالح كنت تعمله في صحتك ونشاطك ففي صحيح البخارين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كُتِب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحاً فنيه الصالحه خير ما يستفتح به المرء يومه ويختم به نهاره وهي خير ما يدخره عند ربه فحري بالمؤمن أن ينوي الخير في اقواله واعماله حتى اذا حل الاجل وحيل بينه وبين العمل كتب الله له اجرا كتب الله له اجر العمل قال عبد الله بن الإمام احمد لأبيه يوماً أوصِني يا أبتِ فقال يا بُني إنوِ الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويتَ الخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله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 الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهِرَه على الدين كلِّه، وكفى بالله شهيدًا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إقرارًا به وتوحيدًا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبِه وسلَّم تسليمًا مزيدًا أما بعد معاشِرَ المؤمنين لا شك أن الحج رُكْنٌ عظيم من أركان الإسلام أوجَبَه الله تعالى على عبادِه بشرطِ الاستطاعَة وبسببِ هذه الجائحة كانت المصلحة قصرَ الحج على أعدادٍ محدودة حفاظا على أرواحِ الناس حفاظا على أرواح الناس، وإنَّ من أعظم مقاصِد الشريعة حفظ النفس، وهي من جُملة الضروريات الخمس التي أمرَ الإسلام بحفظها، وعدم تعريضها للهلاك، أو الحاق الضرر بها فجزَى الله خيرًا خادِمَ الحرمين الشريفين، ووليَّ عهدِه الأمين، على عنايتِهما ورعايتِهما لأمر المسلمين وان مما عوضه الله تعالى من لا يستطيعون الحج أن جعل لهم موسم عشر ذي الحجه فمن عجز عن اداء نسكه اجره الله تعالى بنيته اجره الله تعالى وجعل له في هذه العشر اعمالا جليلة يقوم بها وهو في مكان اقامته فمن الاعمال المشروعة فيها صيامها وخاصه يوم عرفه فصيامه يكفر سنتين وفي سنن أبي داود عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجه والذكر في هذه العشر افضل من الذكر في غيرها ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام اعظم عند الله ولا أحبُّ إليه العمل فيهم من هذه الأيام العشر فأكثرُوا فيهم من التهليل والتكبير والتحميد فيا أيها المؤمنون أعدُّوا لهذه العشرِ عُدَّتَها وعظِّمُوها كما عظَّمَها الله جل وعلا وأكثرُوا فيها من الطاعات واستبِقُوا فيها الخيرات فهي أعظمُ أيام الدنيا فهي أعظمُ أيامِ الدُّنيا ففي صحيح البُخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العملُ في أيامُ أفضلَ منها في هذه يعني أيامَ العشر قالوا ولا الجِهاد قال ولا الجِهاد إلا رجلٌ خرجَ يُخاطِرُ بنفسِه ومالِه فلم يرجع بشيء قال ابنُ رجَبٍ رحمه الله والتحقيق ما قاله بعض اعيان المتاخرين من العلماء ان يقال مجموع هذه العشر افضل من مجموع عشر رمضان وإن كان في عشر رمضان ليله لا يفضل عليها غيرها ثم اعلموا معاشر المؤمنين ان الله امركم بامر كريم ابتدى فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمن صل عليه وسللم سليمام اللهم مص على محمد وأزوااجه وذرية كما صيت على آ إبراهيم وبارك على محمد وأزاجه وذرية كما باركت على آلي إبراهيم إنك حميد مجيد. وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشِدين أبي بكرٍ وعمرَ وعُثمانَ وعليٍ وعن سائرِ الصحابةِ والتابِعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّا معهم بعفوِكَ وكرمِكَ وجودك يا أرحمَ الراحمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين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 اللهم يا ذاَ الجلال والإكرام، يا حيُّ يا قيُّوم، احفظ خادِمَ الحرمين الشريفين بحفظِك، واكلأه برعايتِك وعنايتِك، وأدِم عليه الصحة والعافِية يا خير الحافظين ويا أرحمَ الراحِمين، اللهم سدِّده ووفِّقه، وكلَّه معينًا ونصيرًا، واجزِّه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه الأمين، لما فيه خيرٌ للإسلام والمسلمين اللهم وفق جميع ولاه امور المسلمين بتحكيم كتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق العاملين بجميع القطاعات في حج هذا العام واجزهم خير الجزاء اللهم اجله حجا آمنا سالما من كل مكروه وتقبل من حجاج بيتك الحرام وردهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك بفضلك ومنَّتك، وجودك وكرمك أن توفِّقنا في هذه العشر المُباركة لمرضاتك اللهم تقبَّل منا ومن جميع المسلمين يا أكرم الأكرمين اللهم ادفع عنا الغلاء، والوباء، والرباء، والزنا، والزلازل والمحن، وسؤال الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتنا وكن للمستضعفين منا اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كُنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفُسَنا، وإن لم تغفِر لنا وترحمنا، لنكونن من الخاسِرين ربنا اغفِر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوفٌ رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنَة، وفي الآخرة حسنَة، وقِنَى عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصِفون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 فجعله غثاء أحوام سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله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 تصلى ناراً حامية تُسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يُسمن ولا يُغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية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 وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصيبت وإلى الأرض كيف سطحات فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر